121. وترى الناس سكارا, وترى الناس سكارا كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ Yeah. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمى ثم نخرجكم طفلا ثُمَّ نُخْرِجُ Waarom عجي لا بئس المولى ولا بئس Oh. in What can Ja, الله يفعل ما يشاء هذا خصمان اغتصوا في ربهم فالذين كفروا يدخل الذين ZANG EN Bye is there. أذن للذين يقال ZANG الذien...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 Dat is ورد مسجد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها Bye. وكألف سنة مما تعدون وكألف خو <تصفيق> Dat What فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في ملتهم منه حتى يأتي يوم الساعة تبتت أو يأتي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 Why wow. Wat in... ZANG Halim. وَإِنَّ اللَّهَ نَهُوَ خَيْرَ الْعَزِيزِ لَيُدْخِلَنَّهُمُ الدَّخَلَةَ وَضَوْنَهُ LEW- Uh-huh. <laughs> يوجو الذين كفوا ZANG